ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين نحن اليوم بين يدي منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين وهي منزلة الرغبة وذلك لأن الرغبة أيضا من العبادات القلبيه التي ورد ذكرها في القران في قوله تعالى فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإنا الى ربنا لراغبون وقال عن الانبياء والمرسلين انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاسعين. غير أن هنالك فرق بين الرغبة وبين الرجاء. إذ أن الواضح أن الرغبة والرجاء متحدان. إن لم يتحدا لفظا فقد اتحدا معنا. هذا ليس بالغ إلى الناس. ولكن تكلمنا عن منزلة الرجاء بكل. ما فيها من شروحات وتفاصيل وردود واستدراكات من العلامة ابن القيم على العلامة الهروي غير أن الفرق بين الرغبة وبين الرجاء أنهما يتفقان في أن كلاهما طلب فالرجاء طلب ولجوء إلى الله عز وجل وكذلك الرغبة غير أن الرغبة رجاء وزيادة إذا قوي الرجاء أثمر الرغبة فكأن الرغبة هي ثمرة الرجاء أو كأن الرغبة رجاء وحرص أو قوة في الطلب إذا كان المؤمن يغدو ربه فإن الراغب إلى الله معه زيادة ثقة فيما عند الله ومعه زيادة حرص وطلب وكسرة لجوء إلى الله عز وجل أقرب مثال ضربه ابن القيم أن الخوف يثمر الرهبة هناك فرق بين الخوف وبين الرهبة إذا, كانت إذا كان الخوف هو المحاذرة فإن الرهبة الهرب مما تخاف فمنزلة الرغبة بالنسبة للرجاء كالهرب بالنسبة للخوف لأن من خاف ماذا يثمر الخوف ماذا يثمر الخوف يثمر الرهبة والابتعاد والهرب وكذلك الرجاء يثمر سعي لتحصيل ما رجوته وحرص على ما رجوته ولذلك يمكن ان يقال الرجاء طمع والرغبه طلب الرجاء شنو طمع تطمع ترجو الله تطمع انه يديك ترغب بترجو انه يديك لكن بتطلب بقوه فكان الرجاء طمع والرغبه شنو طلب الرجاء اراده والرغبة إرادة جازمة الرجاء سؤال الرغبة سؤال وإنحاف الرجاء بداية والرغبة نهاية الرجاء بداية والرغبة فيها حرص لذلك هو الفرق يقول الهروي رحمه الله صاحب المنازل الرغبة هي الرجاء بالحقيقة فقط اختلف لفظي عن لفظه هو قال الرغبة رجاء بالحقيقة وأنا قلت الرغبة رجاء وزيادة قال لأن الرجاء طمع يحتاج إلى تحقيق لكن الرغبة فيها حركة الرجاء ما إنت بترد الجنة دانشل، بترد رحمة الله دانشل، فرد اللقاء الله دانشل وفرد بس، لكن الرغبة في وإن كان الرغبة أيضا ما فيها أكثر من الـ من, الـ من الرجاء برضو فيها انتظار يعني كما قال ابن القيم لأن ابن القيم رد على الهروي في جزئية هنا يقول الهروي الرغبة هي من الرجاء بالحقيقة لكن الرجاء طمع. يحتاج الى تحقيق والرغبه سلوك على التحقيق ذكر من كلام الهروي قال الرجاء طمع يحتاج إلى التحقيق لكن الرغبه هو سلوك التحقيق السعي لادراك وتحصيل ما رجوته هو الزياده وهي الرغبه سجد قال واننا الى الله راغبون واننا الى ربنا لراغبون وكذلك اذا فرغت فانصب شوف بعد الطاعات والى ربك فرغب اي كن راغبا فيما عنده غير ان ابن القيم يقول على كلام الهروي يقول الرغبه متولده من الرجاء الإنسان إذا قوي رجاؤه ازدادت رغبته لكونه طمع قال لكن ابن القيم يرى أن الرجاء نفسه إذا كان طمع الرغبة فيها طمع أيضا لكن الرغبة أعلى درجات الرجاء يخونا النية النية ما على درجات الإنسان بنوى الشيء النية مبدأ الإرادة النية مبدأ الإرادة الزول بينوين من جتنوى الشيء إذا قويت النية صارت صارت همة وإذا قويت الهمة صارت إرادة الرغبة تحقيق سعي أو مع سعي أو دوافع عذب أو الحث أو حرص على تحقيق ما رجوت لكن يقول فالإيمان في الرغبة ده القيم منه في الرجاء لو في ذو الراغب وذو الراجي الذول الراغب يكون إيمانه أكثر ده كلام ده كلام ابن القيم رحمه الله يتفقان في أن الرغبة طلب والرجاء شنو طلب الرجاء طلب مغيب تطلب شيء غائب وكذلك الرغبة ترغب في شيء غائب لكن الرغبة في الشيء الغائب في النفس عند المؤمن الراغب أقوى فهو غائب لكنه حاضر في النفس الجنة غائبة لكن في النفس شنو غائبة وهذا هو الذي تكلم عنه ذو القيم بعد قليل هي مرتبه الاحسان الشيء الذي يرغب فيه المؤمنون غائب عنهم غير ان هذا الشيء مع انه غائب عن الاعين لكنه غير غائب عن الحضور في الاذهان والعقول والقلوب الاحسان ان تعبد الله كانك ترى طيب يقول في الموضوع ده يقول الرغبه على ثلاث درجات دايما عنده المنازل كلها على على ثلاث درجات الدرجه الاولى رغبه اهل الخبر اهل الخبر الذين يسمعون بالاخبار عن الجنه عن النار عن الاخره يسمعون عن الله بالخبر دي رغبات أهل الأخبار إذا لما تسمع موضوع بتلغب فيه إذا موضوعك تكون ما ما بتعمل ولا داير وحكي لك والله الموضوع على فلانة ده كده والموضوع ده كده ده السمح كده ومواصفاته كده والجوجة بتاعته كده والضمان اللي مدلت خمس سنوات يحكي لك أنت بديك رغبة يقول لك بيجيك البيوت وبسلموك في يعني مدة كده وبتدفع كده بوروك انت بس بتسمع خبر بديك رغبة في انك تتكون من ناس الجماعة دي. بس رغبة بالخبر ناس غالين بالاخبار كويس ف هذه الرغبة تتولد من العلم ولا كلام صحيح تتولد من العلم اخوانا انت بتسمع باخبار كثيرة جدا واخبار في الغالب اخبار غيبية القبر والبرزخ والصراط والقيامة والميزان والحشر والجنة والنار وما في الجنة وما في النار أشيء النار ذاته ألزل ما بيصوره لأن النار الآن موجودة أين هي لا يعلم ذلك إلا الله لكنها موجودة موجودة على التحقيق على الحقيقة يعني النار دي موجودة الآن والدليل أن لها نفسان نفس بالصيف ونفس بالشتاء نفس الشتاء البرد الذي يصيب الدنيا كلها ونفس الصيف الحرب الذي يتلظى به العالم كله معنى موجودة وبك يتنفس ونفسها بيجي في الدنيا شفت كيف النار موجوده موجودة لكن النار دي التصوره لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصوم مقسمين ناس سقر وناس الحاوية وناس الجحيم وناس الحطمة وناس, ال... وناس سقر وناس جهنم مقسم النفر الواحد داخل النار ضرسه كجبل احد درسه كجبل أحد و سمك جلده مسيرة سلاسة أيام ومقعده في النار قال ما بيني وبين الربزة رصبها كده المات فيها أبو ذر رضي الله عم الربدة وفي رواية مقعد الكافر في النار ما بين مكة والمدينة ثمانيه ساعات مش بالبص ولا خمس ساعات ده مقعد الكافر وأي أي, سا... أي... شفت أي شخص يتولد كان مؤمن ولا كان كافر يتولد عنده مقعد في النار وعنده مقعد في الجنة شو كان نقدر كيف ومقعد الكافر الكافر عنده مقعدين المقعد الواحد ما بين مكه والمدينه شركه ما مما الله خلق الدنيا شويه ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين المؤمن يرث مقعد الكافر في الجنه والكافر يرث في النار مقعدان مقعده ومقعد المؤمن الذي دخل الجنه الشغلة كثيرة لو أن رجل من أهل النار تنفس على أهل الأرض لقضى عليهم جميعا واحد لو دخلوا النار ومرج من النار دي تنفس تات نفسه ده ينتهي من الناس الدنيا دي كلهم بأمريكا والصين وكوريا الشمالية وأي حاجزته نفسه بس نفسه الشغله دي الشغلة دي كثيرة خلاص لكن ده لعيني يعني رغبة أهل الخبر تتولد من العلم فتبعث على الاجتهاد المنوط بالشهود الشهود هنا إذا حدث بخبر عن الله الله قال كذا أو الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا من الأخبار التي يسمعها التي لو أنك قايزت هذه الاخبار بالعقول لانكرتها حسا مقعدة الكافر ما من مكوى المدين النفر الواحد بس النفر يدف كافر ذات وبعد يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مدين وان اهون اهل النار عذاب رجل في أخمص قدميه جمرة تغلي منهما ام دماغه دماغه بس يقول ترى جمرة في تحيط رعي تحي تحي تحي تحي راسه ده يغلق قواله ده أقل زر البقية خليه فأقول هنا شيء مهم وهو أن أن سمعت هذا الكلام تجتيت في أن تندو فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز ومالحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فقال سمع الأخبار تحت الغيب تبعث عن الاجتهاد المنوط بالشهود. يعني أنت بتعمل والجنة والنار قدامك. بتيجي تعمل أي موضوع بتذكر من في جنة وفي نار لو الموضوع خير بتمشي فيه ولو شر تتقاصر عنه. وده أبلغ أنواع التربية. والتقويم وسلوك الطريق الصحيح. ابن رجب رحمه الله ألف كتابا أسماه التخويف من النار. التخويف من النار يا خال النرد كذب بتخوف خوف شديد. ولهم مقامع من حديد. ناس النار يقضم بالحديد. لو دومع أهل الأرض كلهم على مقامع قال لما أزحوها من مكانها ذي الملائكة بيطبقوا. ما هو ذاته من آدم قدرداء يطقوا بيشنين يشاكوش مصير ذوق قدرداء درسه زي جبلوح لازم يطقوا توجعوا ذاته الم... إذا كان المن آدم كده المقامع تكون كيف المقامع المطدبات بيشتغ فاذا فإذا المسألة دي فائدة أنها تبعث على الاجتهاد المنوط بالشهود انت الكلام بقي له قدام عينك. شوف السلف كان الواحد يقوم ويقول شوف يقوم أحدهم ويصلي كالحسن البصري قال له كيف تخشع في صلاتك قال إذا قمت فكأن النار وجهي. أوجه بيصلي بس النار دي شايف دي حنم دي قدام عينه قال والجنة عن يمين والصراط عن شماله وكاني اقف على الصراط قال لم يستحضر الاخره بالكامل عشان كده لما يخش في صلاه بيغلق ذاته ما بجيب اي خبر للناس بيكون خاشع ابن رجب في من النار قال, قال اشد أنواع العذاب في النار خمسه سرعه ايقادها بتولع بسرعة بتولع بسرعه كلما خبت زدناهم سعيرا سرعة إيقادها ونتن الروائح التي فيها ما تخيل أنت مع ناس قطار والعرب ماشي والدروس مدفع والدم جاري تخيل كنت... نتن الروائح التي فيها زائدا التصاق النار بأهلها النار دي ما ولصقها في الأجسام يعني ماشي تمشي مشيوب كده يتجول النار عشان كده قال أن جهنم محيطة بالكافرين محيطة يعني فضلًا يمكن يكون بجاي نار قدامه لكن بورا ما في نار لكن الشيء النار بكله من فوق لهم من جهنم مهادم ومن فوقهم غواش تحت نار وفوق نار لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم ظلال ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوا فقال سرعة إيقادها ونتن رائحتها والقصاقها بالأبدان وشدة حرقها الحرب الفير والخز والظل التي على وجوههم كأنما أقشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. إنت هالكلام نرد في القرآن كثير. في ناس ولا قاعد يسمع عبزاته. مش ولا بيسمعه. بي. ولا بدو يسمع عبزاته. يقولك يا مولانا شدة جنة ما في. إنت يا شيخ شيخنا جنة ما في يا شيخنا إنت كل نار بس ذات. يخل النار دي هيني تقاينه؟ النار دي تقاينه هيدا يخل رسلم جايت ناس في النار رأى أقوام شافهم في النار عديد معناها الزلمي ما يموت ما بوده النار طوالي لأن النار دي بخشيه من قيامة لكن بدوه ورهه وبخشيه النار لما بعدين في غفرك بدوك بعض, بعض المناصر كده بدهو أشياء أولية من النار وبعداء بقول لك بعداء لما تخش من نعمل لك كذي وكذي من من هنا بقول روح أزكين إذا ندور تحصل واقعة يقول يا الله القيامة دي ما تجي بسرعة ما دار قيامة تجيزاته ما إنه معدل لكن ما دار قيامة عارف الشغل دي بعد بيدوشني قال رأيت امرأة إسرائيلية أدخلها الله النار في هر حبستها فلا ترقتها تأكل من خشاش الأرض ولا أطعمتها فمات جوعا ورأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبته في جهنم وهو أول من سيب السوائب أول زول طلع بهاي قال دي حقة الآلهة زوله بيشة ما فيه يعمل لها قطيفة كده معينة ثاني جودة زولة صراحة ما فيه ده أول زول عمل الشغل دي ده بعدين أم الغيابة الرسول قال شوفت في النار شوف عيني في البخاري عبد الله بن عمر بن الخطاب الأجل من رسولنا رأى في النوم بيث عند قرنين أجبير دي قال تطوى في الصحيح يلي فوى ذي صحيبة قال فلما أفردوها رأيت فيها رجالا من قريش عرفتهم بأسمائهم وأسماء قبائلهم ناس عديد من قريش فلان وفلان جوا النار قاعدين جوا النار وردوا الله قال له فحكى, القصة فحكى الرؤية لحفصة وقصف حفصة على رسول الله فقال عبد الله رجل صالح الله والراو النار دي شوف شوف عين والراو في النوم فده بيحتاج ان يؤثر نحن يا اخواننا التاكيد ده عندنا ضعيف قال لك داود عليه السلام لما نجيب له مويه والاناء يكون ناقصا قال يتم الاناء بدموعه ثم يشرب يتم المعون بدموعه يجيب له الكوز نابس ما بيشرب الكوز نابس ابكي في الكوز ياما يتملي يتم بعدها تشرب كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يبكي وفي, خط وفي خديه خطان أسودان من شدة البكاء وأبو الشعتاء رحمه الله في احتضاره بتأ ولما سئل ما يبكي قال لم أشتفي من قيام الليل يعني ما أشفيت من قيام الليل لسه لم أشفيت من قيام الليل أشفيت معناها أشفيت من الشفاء لسه لم أشفيت الليل من قيام الليل اشهد يدل الرجال ادل الرجال ولم بقي ان يعلم شيء المصلح عباد لله عز وجل خاشعون ما ممكن ناس يتصدوا لاصلاح المجتمعات وتقويم الاعوجاج وتصليح الاخلاق والنهضه بالشعوب والرقي بالامم لا يمكن أن يتصدى لهذا غير خاشع وعابد لله تعرف ماذا كنت أنهم يريدون الإصلاح ولكن في نفوسهم تقصير في نواحي العبادة والتسكية والخشية والرغبة والصلة والرجاء والتعلق بالله عز وجل حتى صارت يثير من الناس يعتمدوا في طرائق الإصلاح على المناهج المادية البحتة. وينسى العون الالهي والمدد الرباني وبعض المسلمين يعتمد فقط على العون الالهي والمدد الرباني فيلزو في زوايا وتكايا زاعما ان هذا ينصر الدين وهذا ايضا لا ينصر الدين لذلك هذا كلام عجيب جدا قال ان رغبه اهل الخبر تتولد من العلم فتبعث على الاجتهاد المنوط بالشهود وتصون السالكة عن وهن الفترة وتمنع صاحبها من الرجوع إلى غساسة الرخص هذا كلام كلام متين قال تصون السالكة عن وهن الفترة من أكبر آفات السالكين الى الله عز وجل ان العزيمه لا تكون على وتيره واحده فهي تتذبذب وتتردد كيف في ايام التوبه الاولى يجد من نفسه نشاطا وفي العبادات رغبه وعلى الذكري والطاعت اقبالا باقل شيء سيري مدامعه ويتاثر وعمروا الزمن عزيمته تهم وإرادته تضعف فيصير في أيام الفترة ويصيب من الفتور الفترة معناها الفتور الذي يعترض السالك حال سيره إلى الله ولا يستطيع أحد أن يقول أنه لا يمر بهذه الحالات إلا كان نبيا إلا كان نبيا كم النبي بتمر بالكلام ده كتير جدا في مره تشعر انك انت مهتم جدا بالصلاه ولا وتقوم بدري ونشيط وعندك رغبه تقول اذكار كثيره وتحرص عليها وتقرا القران ومره تشعر انك الصلاة دي تقوم تعبان زي شيء تججر اقدامك وانت متعب وكانك تاتي شيئا ثقيلا وعبا مضجرا الرغبه من فوائدها انها تجدد النشاط فاذا فرغت من عبادتي فانصب اي فتعب في اختها والى ربك فارغب لأن الرب فيما عند الله من فوائدها أنها تجدد الإيمان وتصون السالك من وهن الفترة وتجعلك في عباداتك نشيطا كثير من الناس يشكوا يقول والله أنا أشعر انه ما قادر ما قادر أصلي أو يعني شاعر نفسي له أنا حارف النشيد صح وعارف كده لكن ما قادر هذا لكل عابد شره أو شرة نهم شديد ولكل شره فتره لا بد يحصل شيء من التراخي فإذا رغبة هذا الخبر تتولد من العلم وهذا لا شك إخواننا شوف أنت لا تعمل عملا صالحا إذا إلا إذا علمت ابتداء أنه عمل صالح كثير من الناس لا يعمل بكثير من الأعمال فإذا سألته قل لك وده ذاته الشيء ذاته فيه تخبر أن هذا موجود في السنة اذا الذي كان باعثا على ترك العمل الصالح عدم العلم به ثم العلم بأجله أقوى في الدفع والتحريك في إتيان العمل الصالح أنت لو قلت لك لو سبحت كذا كذا بتقعد كذا انت بس لو كنا ما عارف اتسبح كده بالجسم لكن لما يوروه بتقوم شنو بتقوم بتنشط فقال من العلم فتفعس على الاجتهاد المنوي بالشهود وتصون السالك عن وهن الفترة تبين هذا قال وتمنع صاحبها من الرجوع إلى غثاثة الرخص الغثاثة من الغثاء الشيء الذي لا قيمة له لكن ابن القيم اعترض اعتراضا لطيفا على الهروي والله لا يعني ابن القيم ذا أفاد الهروي فائدة شديدة مجم الكلام يراد منه أن أهل العزائم بنوا أمره على الصدق والجد في كل الأمور انت زو الجنة كما حددت نفسك وموقفك وذيت الجنة ومن الأول صادق وما عندك نفد الجنه الجنة تجيها وانتا جنبها لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وارجح التفاسير على أن الجمل ليس البعيد الجمل هو الحبل الذي به الماء من البئر وفي الغالب أنه, أنه سميك ده مرضى وخشفك فلذلك أهل الصدق بنوا أمرهم عن الجد والصدق عمر بن خطاب رضي الله عنه وأرضاه عنده مقول نطيف جدا يقول فيها رحمه الله الراحة كلام مختصر جداً لكن مفيد جداً الراحة للرجال غفلة انتهى الكلام؟ الراحة للرجال غفلة الرجال معناه ناساً ما الدين لما يقولك أنا الدين ارتاح دي غفلة ذاتها وإن كانت في حق غيره المجهد غفلة في حق غيره مراحة لكن في حق أصحاب الهمم والعزائم والإرادات والرسالات ومن انبروا وتجردوا وخرجوا لذلك الراحة في حقهم غفلة والله ده كلام يا أخي والله الصحابة ربنا دون بصير في الدين ده كلام ثلاثة كلمات الراحة للرجال غفلة ثلاثة كلمات لكن والله يؤلف فيها مجلدات الراحة للرجال غفلة قال ابن القيم أما الرخص والأخذ بها فهذا يحتاج إلى تفصيل وتفصيل مهم قال من الرخص رخص يحبها الله فكيف تكون إن الله في المسند إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه قال هذا ليس مما يضعف الرغبة وليس الرجوع الى الغساسه انما هو اخذ بالدين واتيان لمحبوبات الله تعالى والله اخوانا القيم يعني زول سني بحت الشيء الموافق السنه ده ما بدعم يوتيوب ياخذ السنه كويس وقام قاعد يتكلم قال من الرخص ما هو واجب كاكل الميتة للمضطر الذي صار على الحلاك يجب عليه وجوباً سرعية ولو انه ترك, ترك ذلك لا أثم ومن الرخص ما هو مستحب وهذا يدخل شهد القيم فهذا فهب في أنه ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار ايسرهما ما لم يكن إثما فإن الاسم في رخصة رخص في أدب وسلم قال وبعض الرخص يتعلق بها مصالح الغير كالفطر للحامل والمرضع. المرضع الرخصة دي ما حقه براها. الشافع الدردع ده ما عنده حق المسكين ده. والحامل شلوا بطونه وشلوا بطونه متعلق بأبوه البرة. برضو دار جناوي نيجي كويس قال فمن الرخص مصالح. بل ليست مصالح للفرد إن مصالح المجتمع. بعندوا الحجوب وهذا. الذي أراد أن يبين ابن القير أن الرخصة أيسر من العظيمة وهي اختيار الرسول عليه الصلاة والسلام بس أن تكون الرخصة فيما لم يكن اسما وكذلك قصر الصلاة في السفر هل هذه ترجع الإنسان إلى الغساسة وتوهن الرغبة وتضعف التعلق بالله بل هي من التعلق بالله عز وجل لكن قال الرخصة نوعان رخصة مستقرة بالشرع معلومة ولي يعني موجودة كأكل الميتة وفطر المريض سوى العيال وفي رمضان يفطر ما يفطر أخذا بشنو أخذا بالرخصة كويس؟ وصلاة المريض جالسا إذا لم يستطع شنو قائما وإلى غير ذلك النوع الأول النوع الثاني قال رخص التأويلات رخص التاويلات واختلاف المذاهب تتبعها حرام حتى ولو قال به عالب لان العالم قال ذلك مجتهدا ولكنك اخذت هذا بهوى ذي الرخص الشرعيه شيء ورخص التاويلات واختلاف المذاهب ما في ناس يشوف الاقوال كلها بعد أن يقوم على الساحل يقول لك يا شيخنا الدين الساحل المالكي قالوا كذا والشافعي قالوا كذا انا ابنك كذا يشوف الساحل يا سيدي يا خدبه انت ما عندك حبه لانه ده دين ينبغي ان تتحرع فتكلم عن رخص التاويلات التي تنقص الرغبه وتوهن الطلب وتوقع المترخص في غساسه الرخص وجاب له امثله أهل العراق في الاشربه في اللي مترخصون جدا وموسعون يقول لك الشده حتى كان بسكر لكن كان بسكر بيسكر وكاشفته منه شويه بسكرتك بس يقول لك فيبيحوا اشياء كثيره جدا زي شنو زي المريسه حرام ولا ما حرام حرام بالنص بحديث ابن عباس في سنن ابي داود ان الله حرم على امتي الخمره والميسره والكوبه والغبيراء الكوبه القبول او قالوا اله ذو صفه فيها اسلاك تضرب الاسلاك تطلع اصوات جميله باسمها الكوبه حرام قال لي ممكن يكون طنبور وممكن يكون طنبور معدل قال له وشنو؟ الجيتار قال والغبيراء الغبيراء خمر تصنع من الذرة شنو يعني للكل؟ بير يعني ما مريس خمر تصنع من الذرة كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله شنو؟ حرام وكل مسكر ومفتر حتى لا لكن يفترك في جسمك دا برضو حرام كل مسكر ومفتر الرخص الزيدي وأهل المدينة في الأطعمة عندما توسع قال صاحب الـ الـ المنازل يتكلم عن الرخص ومن القيم يتكلم قال ومن ذلك قول من أباح آلات الله والمعازف هذا الترخص البقطع العديمة يعني هذا الرخص من يستمع إلى آلات المعازف باعتبار أن بعض الناس احله كمن قصر الصلاة في السفر واحد واحد إخواننا هذا أخذ برخصة الشرعية وهذا أخذ برخصه التأويلات المعازف دي مستقر انها حرام ولذلك يقول وكذلك من جوز الصلاة دخل ابن القيم فينا بمدهامة عند سائل الفقهاء عد الأحنا الصلاة بأي آية واحدة لا تجوز والأحنا بقوم بجوزه في ناس دقق وجد مع الأحنا ماذا صلاة طويلة مدهامة طيب الدرجة الثانية من درجات الرغبة قال رغبة أرباب الحال الحال مسألة طلحية يقول ليك مقامات الايمان تسمع بها التبتل الاخبات الخشيه الرغبة دي في بدايه الطريق بالنسبه للسالك لوامع وبوارق شبه تروح لك من بعيد لبعيد لوامع وشنو فرق فاذا نزلت على المقام او اذا نزلت على المنزله صارت حالا معناها ملابسه ما انت عليه من شنو من مقام المقامات الايمان فاذا استقررت في المقام وازددت فيه رسوخا صار المنزلة والعبوديه عندك مقاما وليست حالا الثالث الى الله اسمع التبتل تسمع السمع الاخبات الخوف التوبه المحاسبه المرهين شنو على كل بس ما السمع بالنسبه لك لوامع وبوارد زي البرج من بعيد لبعيد يلوحليك لوامع شيل معليك من بعيد بعيد بوارد بتقوم تمشي عليها لما تنزل فيها تصير شنو حالا فاذا استقررت فيها صار شنو مقاما عرفت فالحال اقوى اقوى من الخبر ليه؟ لان الحال معه ملابسه ملابسه بالمقام والمنزله والايمان لذلك قال ارباب الحال فوق اصحاب الخبر لان صاحب الحال كالمضطر اذا رغبته وارادته ضرب مثال عجيب القيم قال الفراش بيطير لما نشوف النور بيعمل شنو يقع فيه دون أن يعرف ما الذي سوف يحصل له وأصحاب الحال لا يبالون أصحاب الأحوال لأن هذا صار جزء منه لا يستطيع يترك هذا المسألة أخوانا أنا قريبت ترجمة عجيب جدا استوقفتني طويل جدا في كتبي السلب ككتاب صفة الصفوة في صفة الصفوة امرأة اسمها ماجد القراشية قالت لأله قالت أما وربي اني لا أحسن غير طاعتك ولا أحسن عصيانك ولو اني أردت عصيانك لم استطعت. كم حياتي بس يا الله أنا انا انا انا انا انا انا ما انا ولو انا انا ما انا وأنا ما بحسن شيء إلا طاعتك انا مك... انا شيء عميق جدا بالناس الكلام ذا الكلام دا كلام ناس عارفين وصالحين لانه الطاعه صارت عندها شنو حالا وجبلا والمعصيه حسب في من كثره ما إنه بليغ يعني عنده براءه لو دار يعصي ما يعرف يعصي لا أحسن غير طاعتك ولو اني اردت عصيانك لما استطعت فقال ده صاحب النهي قال رغبة أرباب الحال لا تبقي من المجهود مبذولا لا تبقي من المجهود مبذولا يعني أي شيء بإمكانه ان يبذله في سبيل طاعة مولاه بذله يستفرغ في كل العبادات وسعه وطاقته كلام عجيب يا اخواننا رغبة أصحاب الحال أرباب الحال لا تبقي من المجهود شنو مبذوله يعني ما من مجهود يمكن شنو ان يبذل الا وشنو الا وبدله وقال ولا تدع للهمه هبولا هبه تذهل الهمة ما لا تذهل وعندنا منزله كامله اسمها منزله الهمه ما بتخلي واصلا يضعف وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم, أصابهم في سبيل وما ضعفوا وما استكانوا ولا تدعوا لهمة ذبولا ولا تتركوا غير القصد مأمولا مقصوده الله لا تجعل شيئا يقاوم قصده إذا الله فلا تترك غير القصد مأمولا القصد القاصد ما بجعل عنده أمل فأي حاجة إلا في قصده يعني بدل كل همته واستجمع كل طاقته وكل إرادته في سبيل تحصيل مقصوده الذي يسعى في سبيله يا أخواننا ما دارين الجنة لكن دارين جنة بدون أي مشقة وتعف كثير أصدقوا دارين جنة والله اجعلنا من أهل الجنة لكن ما دارين أي شغل والجنة دي كان في شهوات تقول لك نعمل الشهوات وخش الجنة ما في لا دارين مع نفسه من الحرام الدرجه الثالثه رغبه اهل الشهود في اصحاب الخبر وارباب الحال ودين أعلى اهل الشهود قال الدرجه الثالثه واهل الشهود قال عنهم الهروي وهي تشرف يصحبه تقيه تحمله عليها همة نقيه لا تبقي معه من التفرق بقيه وكان هذا معناه, معناه عجيب رغبه اهل الشهود من كثره ما انه راغب الى الله لا سبيل له ان يلتفت بقلبه ليشهد غير الله اذا جاءه الخير عبر البشر يولد الله الدانه والمفرجه الله تسوي يقوم طوال الله يفرجه له يجيه زور يذكره ما بقول جانا يقول ما قلت لكم الله يفرجه ما بيذكر الناس إهائيا بمعنى التفرق هنا ولا يقي معه بقية من التفرق أي صار اجتماع قلبه ورغبته بالكليه في الله وزهد وآيس وقنع ممن هو دون الله وان كان ملكا أو وزيرا أو رئيسا وده يا اخواننا مقام عالي والله مقام من مقامات الإيمان العالية طيب لكن ذكر هنا تقية تشرف التشرف هو الظهور للشيء استشراف الشيء التشرف ويقول لك الشيء الموجود في في الزينة البيت شرفة يقول لك شرفة شرفة المنزل الشرف معناه شنو البارز التشرف أهل الشهود عندنا تشرف يصحبه تقيه التقية هو متطلع وراغب في الله لكن بيدس الكلام ده هو أي عمل خير بيعمله لكن دائما بيحب يدس عمل الخير ده معنى الكلام دي التقية التقية معناها شنو يا إخوانا إظهار شيء ويخفى شنو شيء آخر لذلك من عقائد الشيعة شنو التقية التقية معناها يقولوا شيء كذب يقول لك أنا ما يعني تبت يكون مات يكون أظهر هذه المسألة شنو تقية يجي في محل لو سب أو بكر أو عمر الناس بيزعله يقوم يمدح أو بكر أو عمر جدا الناس تهتين بجوة دي معقد تقية فالتقية هنا بن القيم يقول لا يريد أن يصنع الناس على ما هو عليه من الإيمان والحال قال حتى لا تعطل معرفة الناس حاله مع الله فتصدق بصدقة جال فأخفاها حتى لا تعلمه شماله ما انفق شنو ما أنفقت يمينه أو في تقية وحذر من أن يشهد بقلبه غير الله لكن يا هذا هذه المنزلة دائماً قلنا في المنازل أن الهروي وان راها هي القمة ابن القيم لا يراها شنو لا يراها شنو القمة إذا كان الهروي يرى أن التفرق قمة ابن القيم يرى أن الجمع هو شنو القمة كيف إذا واحد أحسن إليك من الشرع أن تشكر الوسائط ولا تنسوا الفضل بينكم من لا يشكر الناس لا يشكر الله لو في زور عمل لك حاجة ابن القيم يقول تقول كالأتي الهروي يقول لو في زور أنت محتاج جاب لك بروش قل لهم الله أداني بروش وحدة لي مشكلتي ده كلام منه الهروي بنقيم القيم بيقول أعلى من كده تقول الله صخر لي فلان جاب لي قروش حد لي مشكلتي الأجوة يا ته. الأولى تفرق بس مع الله والبشر بعدته الثانية ادت رب العباد حفظه وادت البشر شنو حفظهم بامر رب العباد لأنه قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله نهاية المسألة الحامل على هذه درجة الهمة النقيه يعني رغبة أهل الشهود إنما يحملهم على هذا الشهود شنو الهمة شنو الهمة النقيه ابن القيم في آخر المنازل يرى أن الطهارة لازمة للمظهر وللجوهر فيرى أن الوضوء الصحيح أن توضع الأيدي والأفواه والوجوه والأيدي إلى المرافق وأن تغسل الأرجل والوضوء الحقيقي أن تغسل القلب عن الأحقاد والحسد لماذا؟ يرى أن العبد ليقف بين يدي ربه ينبغي أن يطهر جسده ولكن أي صلاة تنفعه إذا وقف بجسد طاهر وقلب نجس لذلك يرى ابن القيم أن القلب ينبغي أن يوضع يا ابن القيم رأى أن الأعضاء والجوارح توضع بالماء وبالعدم يكون التيمم بالتراب وأن القلب يوضع بالوحي وبالأخلاق وبالقيم وبالمعاني هذا من المعاني الجليلة جدا في هذا الباب نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلة الرغبة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين نسال الله تعالى التوفيق والسداد والعون والقبول